والله ابو ادم بي ا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا Lai like آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما قبل ما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أذبارها فنردها على andamhun jamana الله لا يغفر أن يشرك به لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفرواها